بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

والصلاة و ا ا ل ل س مرحبا على س و ل الله م ر بكم هذا جهاد الترباني يحييكم في ا ل ح ل ق ة ا ل ت ا س ع ة من برنامج العظماء المائه وهي ح ل ق ة أ ع ت ب ر ه ا من بين أ ه م حلقات البرنامج و ذ لكي لأننا سنستعرض ف ه لها ا معلومات خطيرة أريد أ نصدق تبقى مخفية لمئات مخفية السنين لكي عنا ن قصصا و ه م ي ة صنعت خصيصا ل إ خ ف ا ء ح ق ي ق ة ت ا ر ي خ ي ة

ستلاحظونها تتكرر مرارا ً عبر حلقه هذا البرنامج وهي أ ن تاريخ ا ل إ ن س ا ن بل تاريخ ا ل أ ر ض ب أ س ر ه ا ما هو إ ل ا تاريخ ا ل إ س ل ا م وهو نفسه تاريخ الصراع بين الحق والشر منذ آ د م عليه السلام وحتى يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها نذكر هنا لمحه ب س ي ط ة عن ا ل ق ص ة التي درسناها في مدارسنا عن اكتشاف أ م ر ي ك ا

ا ل ق ص ة تذكر أ ن ا ل إ س ب ا ن أ ر ا د و ا أ ن يجلبوا التوابل من الهند ل أ ن التوابل كانت غ ا ل ي ة جدا في أ و ر و ب ا لذلك قرر ا ل إ س ب ا ن عام 1492 إ ر س ا ل بحار إ ي ط ا ل ي اسمه كريستوفر كولومبوس ليبحر إ ل ى الغرب لكي يصل للهند عن طريق م ع ا ك س ة قبل أ ن ي ت ف ا ج أ بوصوله إ ل ى ا ل ي ا ب س ة التي اعتقد ب أ ن ه ا جزر الهند

أو جزر آسيوية ولهذا جزر سم س ل ا كولومبوس ا هناك ا ن ن ه ب ل د أ أنه ن ه اعتقد ص ل للهند ولكنه ل ه أن ن وجد و مائل للحمر سموا لذلك ا ل ه ن د الحمر المهم ل م ك و و و ب لم يعرف أ ن ه وصل إ ل ى ق ا ر ة ج د ي د ة حتى أ د ر ك ذلك بعد سنوات بحار آ خ ر اسمه أ م ي ر ي ك و فاسبوكي ت ي و ل ل ذ س م ت القارة بأمريكا

نسبة ل ه ذ اما البحار انتهت القصة أ ا ل ح ق ي ق ة التي لا يراد لنا أ ن نعلمها أ ن هذه ا ل ق ص ة التي سمعناها للتو والتي درسناها في مدارسنا ما هي إ ل ا محض هراء فلقد كان كولومبوس يعلم علم اليقين بوجود العالم الجديد قبل إ ب ح ا ر ه إ ل ى هناك بل كان يعلم أ ي ض ا بوجود المسلمين هناك

فلقد ابحر كولومبوس إ ل ى امريكا بتكليف شخصي من الملكه إ ي ز ا ب ي ل ا وهي بالمناسبة احدى اقذر الشخصيات الصليبيه عبر تحقد على الاسلام بشكل فظيع وهي التي وقعت مع الملك محمد الصغير على انهاء الوجود الاسلامي في غرناطه قبل ان تتجه الى القاره الامريكيه لانهاء الوجود الاسلامي هناك بل واختارت ايزابيلا ان تسلم امر الابحار ليد كولومبوس

في غرفة م ن غرف قصر ا ل ح م ر ا ء في غرناطا و ل ق د زرت هنا ذ ه الغرفة في قصر الحمراء غ قصر ر في في ط ان نذكر صنعوا من ه ه هي الغرفة معلما سياحيا إذن فما هي الدلائل التي ا إذن تثبت ت ش ا المسلمين ف ل م أ ي ك نذكر ا سنحاول هنا أن نذكر بعضها لكثرتها وفي المعلومات جميع هذه لهذا سأذكر المرة المصادر مباشرة مع العلم أن جميع مصادر المعلومات لهذا البرنامج مع أن

مكتوبة ف ي ا ل ك ت ا ب وسأذكرها في ح ل ق ة الأسئلة إن شاء ا ل ل إن ه إ ل المسلمين أنني في هذه ا ح بالتحديد ل ل ق ة ا سأذكر ص الصادمة ا مباشرة والآن ركزوا المعلومات فعلاقة ا د ر معي م ل في هذه المعلومات الصادمة. فعلاقة المسلمين باكتشاف أ م ر ي ك ا ترجع إ ل ى وقت مبكر جدا وبالتحديد إ ل ى القرن الاول أ و ل ل القرن ل ه ج ر ي ا أ الهجري ي الإمام عامر ا ل ع ش ب

الذي ولد في عام ا ا أولد للهجرة ل في أي في و ف زمن ر قال عمر بن خ ط ا الله عنه وأرضاه الإمام ا ب رضي ل عنه شيئا ع ب قال ش ي عجيبا ورد في كتاب ا ل حيث ث على التجارة والصناعة والعمل التجارة ل أ ب بكر الخلال ح ي قال ا ل إ م ا م الشعبي إ ن لله عز وجل عبادا من وراء ا ل أ ن د ل س كما بيننا وبين ا ل أ ن د ل س ما مخلوق الله تعالى عصاه يرون أن

رضراضهم الدر والياقوت جبالهم الذهب و ا ل ف ض ة لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا لهم شجر على أ ب و ا ب ه م لها ثمر هي طعامهم وشجر لها أ و ر ا ق عراض هي لباسهم أتذكر الأولى قرأت فأي أول التي بالتاريخ هذا يدرك المرة فيها الحديث وهلة معني من شخص

أ ن ه ا وصف دقيق ل ل ه ن و د ا ل ح م ر ف الامريكيه م م ع ل و أن ل أ ت غنيتين ي ن ب ا ل ذ ب و ا ل ف ض ة و ه ن ا ك تلك حضارات البلاد بنت في ي ب ن أ ت ه ا من ا ل ذ ه ب و ا ل ل ف ض ة و ا م ع ر و ف أن أ القرى ا ل ر م ي ك ي ة و خ ا ص ة ا ل أ م ر ي ي ك ة ا ل ج ن و ب ي ة م ش ه و ر ة بالفواكه والثمار ا ل م ت ن و ع ة و ا ل م ن ت ش ر ة في تلك البلاد بشكل كبير حتى ط ر ي ق ة ملابسهم ا ل ب د ا ئ ي ة من أ و ر ا ق ا ل أ ش ج ا ر

التي ولو ص ف ه ا ا ش ع ب ملابس ي هي ه نفس ن ل ا د وتحديد الشعبي للمكان من وراء الأندلس تحديد عجيب فلا يوجد وراء الأندلس الحمر الشعبي للمكان وراء فلا وراء المحيط الأطلسي ولو من سوى عجيب قسنا ا ل م س ا ف ة بين ا ل ك و ف ة التي كان يعيش فيها ا ل إ م ا م الشعبي و ا ل أ ن د ل س لوجدنا أ ن ه ا نفس ا ل م س ا ف ة بين ا ل أ ن د ل س و أ م ر ي ك ا وهي نفس ا ل م س ا ف ة التي حددها الشعبي

عبادا من و ر ا ا ء ل أ ن د ل س ك م ان يكون لدينا و ل أ ن د ل هذا هو ان يكون لدينا ولكن ه ل ا هو ان ت ك و ا لدينا ولكن هذا هو ان يكون لدينا ل ولكن هذا هو ان ل م و ن ع لدينا ل ولكن ه ن ا ك أ ر ض ا خلف ا ل أ ن د ل س السؤال ه ن ا

كيف علم ا ل إ م ا م الشعبي بهذه المعلومات الخطيرة؟ و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ن ي حاولت أ ن أ ب ح ث عن ا ل ك ي ف ي ة التي علم بها ا ل إ م ا م الشعبي عن هذه المعلومات ولكن دون جدوى والذي سمعه بالتالي من الرسول وسلم ولكن هل الشعبي الكلام الصحابة؟ بالتالي صلى الله عليه、وسلم. الأمر يحتاج لمزيد من البحث من علماء الحديث ولكن مما لا شك من من من من أحد يحتاج هذا سمعه فيه سمع مما

أن دقة القرن ك أولئك ل العجيبة التي الشعب البشر م ا بها ت وصف ا ل أ و ل للهجره ايضا ورد في كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري والكامل في التاريخ لابن ا ل أ ث ي ر وكتاب ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة لابن كثير وسير أ ع ل ا م النبلاء للذهبي

ورد ان فارسا عربيا من قريش اسمه ع ق ب بن نافع رحمه الله وهو ب ا ل م ن ا س ب ة ابن خ ا ل ة الفاتح ا ل إ س ل ا م ي العظيم و ا ل ص ح ا ب الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه و أ ر ض ا ه هذا ا ل فتح ا المسلم القرشي ر س ف تونس والجزائر والمغرب حتى وصل إ ل ى المحيط ا ل أ ط ل س ي الذي كانوا يسمونه ببحر الظلمات فنظر إ ل ي ه وعيونه تفيض بالدموع

ليرفع يديه في عليا ء السماء ويقول بصوت خالطت ن ب ر ا ت ه هديره امواج بحر الظلمات اللهم لو كنت أ ع ل م أ ن وراء هذا البحر أ ر ض ا ل خ ط ه إ ل ي ه ا في سبيلك حتى أ ع ل ي عليها ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ن فلقد كانت هناك ن ي ة لدى المسلمين لنشر ا ل إ س ل ا م في جميع أ ن ح ا ء الدنيا القرن الثالث الهجري

ذكر المؤرخ ا ل إ س ل ا م ي الشهير أ ب و الحسن بن علي المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر أ ن أ ح د المغامرين من ق ر ط ب ة واسمه الخشخاش بن سعيد بن ا ل أ س و د عبر بحر الظلمات مع ج م ا ع ة من أ ص ح ا ب ه إ ل ى أ ن وصل إ ل ى أ ر ض وراء بحر الظلمات يعني المحيط الأطلسي ورجع هذا المغامر

ع القرن م ثمانمائة وثمانين م وتسعة ي ا ا د ي و ا القشفاش لما عاد ل من ح ل ت ه ب أ ه وجد أ ن السادس س ا ا في أ ر القرن ض التي وصلها ا ل الهجري هذه خ ر ي ط ة للعالم رسمها عام أ ل ف و م ا ئ ة و أ ر ب ع ة وخمسين للميلاد العالم الجغرافي المسلم

أبو عبد ا ل ل الإدريسي الهاشمي القرشي والشهير بالإدريسي ل ه محمد محمد ابن ا خ ر ي ط ة رسمت على ك ر ة أ ر ض ي ة صنعها ا ل إ د ر ي س ي أ ي أ ن المسلمين كانوا يعلمون ب ك ر و ي ة ا ل أ ر ض ا ل خ ر ي ط ة ربما شاهدها الكثير منا ولكن لاحظوا معي هذه ا ل خ ر ي ط ة جيدا الملاحظ أ ن الجغرافيين

كانوا ا يرسمون لو خ ر ا ئ ط ب ص ر نرسمه ة مختلفة عما نرسمه الآن ف قلبنا د كانوا ا يرسمون ش م ا الأسفل ا ل ل في و و ج ن في الأعلى لو ل ق ب ا ل ص و ر ة لكي نفهمها أ ك ث ر ل ر أ ي ن ا على سواحل المغرب وحتى امتداد شمال أ و ر و ب ا أ ن ا ل إ د ر ي س ي رسم أ ر ض ا بعد المحيط ا ل أ ط ل س ي سماها ا ل إ د ر ي س ي ا ل أ ر ض ا ل ك ب ي ر ة لاحظوا معي التسميه

إنه ل الشريف يتحدث عن جزر وإنما عن أرض كبيرة أي عن عن عن وإنما جزر أرض قارة ا ا ل إ د ر ي س ي ا ل ذ ي في عاش ا ل ق ر ن ايضا ل ث ا ن عشر ذكر الميلادي ي أ في كتابه الممالك والمسالك قصة شباب مسلمين مغامرين مسلمين خرجوا ب و و ا خ ر ة من م د ي ن ة إ ش ب و ن ة وهي مدينة الإشبونة ع ا ص م ة البرتغال ا ل آ ن وقد كانت في يد المسلمين وقتها ا ل إ د ر ي س ي يذكر أ ن هؤلاء المغامرين

ط ع و ا بحر ا ل ل ظ م بعضهم ا ت ورجع و ذ كان ر و ل ل ا س ق ص ت هناك م و أ ه م و و ص ل إلى أرض وصفوها ووصفوا و م ه اناس العجيب القصة في أ ه م ذ ك ر و أنهم أ هناك ن وجدوا ا يتكلمون باللغه ة العربية وإذا كان ن ا ك ك أناس ي ت ل م و ن باللغة ا ل ع ر ب ي ة فهذا دليل على وصول أ ن ا س كثيرين وصلوا إ ل ى تلك ا ل ق ا ر ة

منذ زمن أنه بعيد أي ك القرن الثامن الهجري وهو القرن الرابع عشر الميلادي

وفيه ذكر المؤرخ ا ل إ س ل ا م ي شهاب الدين العمري ق ص ة ع ج ي ب ة هي غ ا ي ة في العجب وذلك في كتابه مسالك ا ل أ ب ص ا ر في ممالك ا ل أ م ص ا ر ا ل ع م ر ذكر إمبراطورية رحمه إمبراطورية ي مالي ومالي كانت بأن بالمناسبة السلطان منسى المسلمة الله ا مسلمة موسى عظيمة ع ص م ت ه ا تيمبكتو

وكانت غنية بشكل هائل ا غنية ب ل ذكر ه ب العمري ذ أ ن منسى موسى لما ذهب للحج عام 1327 ل ل م ي ل ا د أ خ ب ر ه بأن أخاه ا ل ذ ي س ب ق ه في ا ل م ل ك أ ن ش أ م ئ ت ي س ف ي ن ة وقطع المحيط ا ل أ ط ل س ي نحو ا ل ض ف ة ا ل أ خ ر ى ا ل م ج ه و ل ة و أ ن ا ب ه عليها في حكم مالي ولكنه لم يعد بعد ذلك

وبذلك بقي هو في الملك ط ب ع ا إ م ب ر ا ط و ر ي ة مالي في هذا الوقت كانت أ ك ب ر بكثير من د و ل ة مالي ا ل ح ا ل ي ة وكانت تمتد في أ غ ل ب دول أ ف ر ي ق ي ا ا ل غ ر ب ي ة وحتى المحيط ا ل أ ط ل س ي الذي انطلقت منه تلك السفن وبعد فوجدت هو أبو بكر الثاني أو أبو بكر بن محمد وهو بهذه العجيبة بالبحث بكر بكر سماعي عن تاسع اسمه منسى قمت الملك الغامض محمد القصة هذا الثاني أن بن

أو الامبراطور س ل ط ن ح ك إ م ي مالي ة الملك هذا كان ش خ ص ي عجيبة ة ب ا ل ف عن ل فقد ت العرش ز ن ينتقل الملك لكي ينتقل إلى أ ض جديدة ي و ن ر ا ل ل إ س ا م ه ن ا ك ا ل إ م ب ر ا ط و ر أ ب و بكر ت خ ل ى ع ن ا ل ع ر ش عام 1311 حيث قام بتجهيز نحو مئتي س ف ي ن ة ب م ص ا ح ب ة نحو الفي زورق إ ض ا ف ي

أ ي أ ن ه سبق ر ح ل ة كولومبوس بنحو مئتي عام وقد أ ك د ك ر و س و ف ر كولومبوس في م خ ط و ط ة كتبها بيده الوجود ا ل أ ف ر ي ق ي في القاره ة الأمريكية كيفية إشابة سكان أمريكا الأصليين تعلموا أن وذكر و ص ر ا ل ذ ه ومزجه ب ب ا ل م ع ا ا د ن ل أ خ ر ى وأضف كولومبوس أن تلك ل ا ط ر ي ق طريقة أفريقية خالصة. ومن غير المعقول ة خالصة هي غير ي ومن أن ك و ن سكان أ م ر ي ك ا

ت ع ل م وقد ه ا بحرفية ر ف ي أ ي طريق ة عن ا ل ص ف ة وقد ذكرنا أ ن ق ص ة م غ ا م ر ة أ ب ي بكر ذكرها أ خ و ه ا ل أ ص غ ر منسى موسى حينما غادر ت ب ك ت و إ ل ى م ك ة ل أ د ا ء الحج عام 1324 وعندما وصل إ ل ى مصر التقى بالمؤرخ العمري الذي د وذكر ن عن ما موسى قاله رحلة أخيه و أ ن أ ب ا بكر قبل أ ن ينطلق

أ ج ر ى العديد من التجارب على السفن وقام باختبار ق و ة تحملها واستعان بخبرات ع ر ب ي ة ل ص ن ا ع ة سفن ش ب ي ه ة بتلك التي يستخدمها العرب ثم قام بتحميل السفن ب م ا و ن ة غ ذ ا ئ ي ة م ج ف ف ة تكفي لعامين إ ض ا ف ة إ ل ى أ ط ن ا ن الذهب لمقايضتها مع الناس الذي يمكن أ ن يلقاهم البروفسور ي ا ل أ م ر ي ك ي في الدراسات ا ل أ ف ر ي ق ي ة في جامعه رودجرز الأمريكية

إيفان فان سيرتيما فان ودلل ذ ل ل ك كتابه في ق جاءوا ق ب ك و و و كولومبوس م ب س They came before、Columbus. ودلل البروفسور ي فان سيرتيما على ق ص ة الوجود ا ل أ ف ر ي ق ي في أ م ر ي ك ا قبل كولومبوس ب ا ل أ د ل ة والبراهين قصة الملك العجيب أبي بكر الثاني بكر أبي

ذكرها أ ي ض ا العالم المالي جاسو ديوارا والذي أ ج ر ى أ ب ح ا ث ا في هذا الموضوع أ ي ض ا يذكر هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريراً هندية يومنا المندكية الإسلامية وقد أخبرني صديق عاش في أمريكا الجنوبية وعاشر الكثير من الهنود الحمر أنهم لديهم عادات وتقاليد كثيرة تشبه إلى حد كبير الإذاعة هذه هذا وهناك تكتب أوردت بحروف وعاشر الحمر أن أنهم عن من الهنود تشبه الحقائق قبائل اللغة ما زالت عاش عادات إلى إلى وقد حد

العادات الإسلامية ا ن ظ ر و إخوان ا يا إلى ت ا ا ر ي خ ل م س ل الذي لا نعلم عنه شيئا. دولة مثل مالي لا م ي شيئا ن عنه ن ع ر في عنها أ شيء يصوره ا ل إ عرض ل كدولة متخلفة ا قامت م ف ن بنشر س ا ا ل ح الدلاله ر ة فيها وهي في وهي ا ح ق ق ي ة كانت و ة عظيمة من دول إ س فرنسا ل قبل ا ما م أن تعرف ي التاريخيه ح ض ا ر ة ن س م ر عرض في ل ل ل ل د ا ا ا ت ة عام 1493

كولومبوس ر س و ف ر ك نفسه ي كان ت ب في م ذ ك ر ت التالي ه إ السكان س هنا ي ب واضحا ن ل ب س باللباس الذي تلبسه النساء المسلمات في غرناطة. وذكر كولومبوس ا قطنيا شبيها الذي غرناطة في ي وذكر أ ا كوبا مسجدا طبعا كولومبوس كان ا أنه وجد كولومبوس و في ض في حديثه ولم يتحدث عن أ ي شيء مجازي عام 1564 رسم الفرنسيون خ ر ي ط ة لفلوريدا في أ م ر ي ك ا

وكانت فلوريدا تتبع لفرنسا في ذلك الوقت انظروا معي جيدا إلى هذه الخريطة هناك أسماء لمدن مغربية وأندلسية مثل مراكش، مايوركا وقادس ولكي تكون في فلوريدا أسماء لمدن مغربية وأندلسية. فهذا يعني أن هناك مهاجرين هاجروا من تلك المدن قبل أو عام نستمر في الدلائل لمدن وأندلسية تكون لمدن وأندلسية يعني أن من نستمر مغربية مغربية ولكي أو معي مثل مئة مئتي عرض في في إلى تلك قبل هذه

عام الف وثمانمائه وثمانين للميلاد المؤرخ المكسيكي الشهير مانويل إ ي ر و س ك و ابيرا ذكر في كتابه التاريخ القديم لاحتلال المكسيك يصف أ ورد ض ا ع أ م ي ك كولومبوس ا قبل و ر في كتابه كانت أ م ر ي ك ا الوسطى والبرازيل ب ص ف ة خ ا ص ة مستعمرات لشعوب سود جاءوا من إ ف ر ي ق ي ا

و ا ا أمريكا الوسطى ا ن ن ت ش ر و و و في ل ج ب ي ة و ا ل ش م ا ل ي ة ط بعد ا الشعوب ا ل و س هنا يقصدون بها يقصدون الشعوب المسلمة الأفريقية بعد ذلك وفي ع البروفسور م 1920 ا ي ا ل أ م ر ي ك ي ليو فينر و ه و ب ا ل م ن استاذا ب بروفيسور ة يهودي وكان س أ في ج ا م ع ة هارفارد كتب كتابا اسماه إ ف ر ي ق ي ا واكتشاف أ م ر ي ك ا Africa and the Discovery of America of Discovery the

ي ق ودلل ل كولومبوس كان واعياً الواعي الكامل ل فيه كروستوفر واعياً إن كان و و ب ج ا إ س البروفسور م أمريكا ي في و د ل ل ي ليو فينر على كلامه ببراهين ز ر ا ع ي ة و ل غ و ي ة و ث ق ا ف ي ة وقال ب أ ن قبائل المنديك المسلمين ب ص ف ة خ ا ص ة انتشروا في وسط وشمال أ م ر ي ك ا وتزاوجوا مع قبيلتين من قبائل الهنود الحمر وهما إ ي ر و ك و ا والكونكير

في شمال امريكا شمال و نصل ت حتى ش وشمالا ر ذكر فينر في البحر الكريب امريكا و جنوب و ا كما في و الان ى ك ن د ص ل الى ن ل العام 2000 ل و ي ز ا ا ي ي ز ب ل ل ف ي ي دوتوليدو هي د و ق ة م د ي ن ة سيدونيا الاسبانيه ة ا ل م م هذه ا ل م ر أ ة اكتشفت ب ا ل ص د ف ة وهي ترمم قصرا من قصورها التي ورثتها من اجدادها

وثائقا ا س ل ا م ي ة مكتوبه ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ترجع إ ل ى العهد ا ل أ ن د ل س ي ا ل إ س ل ا م ي ف ي هذه الوثائق وصف كامل ل أ م ر ي ك ا والمسلمين فيها قبل كريستوفر كولومبوس خبأها أجدادها الذين ا ن ك وقد ا حكام إسبانيا وكانوا جنرالات الجيش الإسباني في و خافت هذه ا ل م ر أ ة أ ن يحرق ا ل إ س ب ا ن هذه الوثائق الخطيرة بعد موتها فقامت بوضعها في كتاب قبل أ ن تموت

عام 2008 vs وفي ه تفاصيل الوجود ا ل إ س ل ا م ي في أ م ر ي ك ا بالتفصيل وقد قامت ه ي ئ ة ا ل إ ذ ا ع ة ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة بمقابله ي بي سي أيضا ب لويزا ايزابيل عام وأخيرا مشكك

ففي عام الف وتسعمائه وتسعه وعشرين اكتشف ا ل أ ت ر ا ك عن طريق ا ل ص د ف ة خ ر ي ط ة م ر س و م ة على جلد غزال رسمها بطلنا الذي سنذكره في ا ل ح ل ق ة القادمه ة ذ ه الخريطة ما زالت تحير علماء و ك ا ل ة الفضاء ا ل أ م ر ي ك ي ة ناسا حتى يوم الناس هذا فما هو السبب وما ح ك ا ي ة تلك ا ل خ ر ي ط ة ا ل ع ج ي ب ة

وما هي الكلمات ا ل م ك ت و ب ة بالحروف ا ل ع ر ب ي ة التي دونت على هذه ا ل خ ر ي ط ة ولماذا يعتقد البعض في أ م ر ي ك ا أ ن ه من المستحيل أ ن تكون من رسم البشر و أ ن ه ا من رسم مخلوقات فضائيه ة من و وما هي في أمريكا وإيطاليا ومصر وعمان والعراق؟ بطل الخريطة؟ الحلقة القادمة الذي حكايته أمريكا رسم هذه هي في

وقطر و ا ل ب ب ح ر ي ن ل م ا هي حكاياته ل ع ج ي ب ة مع ا ل ل ق ق ا ا ر ة ط ب ي الجنوبية ة للإجابة عن هذه التساؤلات تابعوا ا معي الحلقة القادمة لنبحر ح ل القادمة ل ق ة س و ي ة حول العالم مع و ح د ة الاستكشاف ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ث م ا ن ي ة كونوا في الموعد السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته

س أ ت ش ر ف بمتابعتكم لقناتنا على اليوتيوب لتصلكم حلقات البرنامج أولا بأول وسأتشرف أكثر بقراءة تعليقاتكم ومقترحاتكم أسفل الفيديو في اليوتيوب وعبر صفحتنا على الفيسبوك تعليقات كل حلقة أما الآن اقرأوا التعليقات القادمة التي لا تقل روعة عن أحداث قصتنا لا من صلح الدعاء السلام عليكم وسأتشرف ومقترحاتكم صفحتنا وتويتر سيتم قصتنا أكثر مميزة أما من أحداث بقراءة اقرأوا تنسونا وعبر نشر روعة عن في في

الله الورا من ننتمي بين الفخر كف النصر مجده